طراط الذين أنعمت عليهم ويعي المغضوب عليهم ولا الضالين وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَيْحَةٌ فَصَيْحَةٌ ذَلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيد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 صِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى هَنَمَزَ مَرَّا حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُم خَزَنَتُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى ولكن كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها حَتَّى لهم خزرتها وقال لهم خزرتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدق وعده وأرثنا الأرض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 يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله